சீ தய து தோவீன் லூ நோ மோவின இன்னு நஸ்லாஹி நம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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اطْوِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نوربك فينا واميدا ولا نستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين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 تيوان الارض وما بينهما ان كنتم منقين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم لولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهان غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين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 فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ مِيقَاتَ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلं تُمُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّنَا لَنَأْجُرَنَّكَ كَمَا أَجْرَنَّاكَ مِن قَبْلُ وَأَنتَ لَظَالِمٌ مُّبِينٌ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوم ما انتم الملكون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقفه ما يافكون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فانقيا السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون على <سؤال> منتم له قبل اناذنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين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 أَنِسِرْ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ شِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانثلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 قَالَا أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَن تُمِدُّوا وَأَنَا أَعْبُدُ قُمُوا لَقَدَموُن فإِنَّهُم عَدُوٌّ لي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ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 واجعل لي لسانا صدق في لاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين இல்ல மனசலீ உஜலிஃபத்தில் ஜன்ன துளில் முத்தகீ பிஜத்தில் ஜஹீமுலில் காவீ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ிஹத்தி முனத்தியும்ன்னு சௌவி கும்பியுறமீன் வமொல்ல இல்லல் முஜரிமூன் சமலமியூ ஷஃனவனி கின்ஹமீ فَلَوْلَنَا لَنَا كَرَةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ கெபத் கௌமுில் முருசனீன இலமு அஹூம் நோனல தத்தூன இன்னீலும் முரசூலுனமீன் பெத்த குஹவன் ஒமனு குமலி மினோ இனஜுரிய இல்ல அலவில்ல மீன் تَقُولُ اللهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ لَأَرْذِلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إن إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۖ قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادن إذ قال لهم أخوهم هودن لا تتقون அக்ரு لكم رسول நோனூன்தோன فاتقوا الله நமீத்த இனுரிய இல்ல அலிமீ அத்த நூன விய தாபூனவத்தஹிதூ நமனியல அல்லூதூ இஷ்டும் பஷ்டும் ஜரீ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 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقٌ لِأَوَلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالحا لا تتقون اني لكم رسول من فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طَلْعُهَا هضيب وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فرهين فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لاايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبٍّ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تَتَاتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قال اني لعملكم من القانين ربنا اجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهلهم اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فَسَاءَ انْتَظِرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أَصْحَابُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا இறரிய رَبِّ الْعَالَمِينَ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 முசரி வந்த இல்ிவ இன்ன உ அஸ்மிலி சம்தி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 இன்னொக்கல்லூல தீனு ரொம்ப நி ரோஹுல மீன் வார கல்வி கலித கூலமி நல் முரீன விசனின் முபீலஃபீசுபுரிலீ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ نَّعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ لَّعَجْمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذَكَرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْقُرْبَىٰ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ கீ நோமூத்து சரி இவசாலு நி உம்தன கு